وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ما ويخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وَفوتحَ السَّماء فَكََت أأَبَوابَ وَسُييرَةجِبالُ فَكََت السَّرابَ إِ جَهن مَكََة مِر الصادَ لِصَغينَ مَبَ لا بِثينَ لا يذوقون فيها بغدا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 رَب بِسَّموافِ وَالأَرضِ وَمَا فَلَ مَ الرَّحمَانِ لَا يَمِقُونَ مِنهُ خِطابَ يَوَّ يَف مُرُوحُ وَمَلَ إِكَةُ صََ ل يَتَكَلَِونَ إَِّ مًَا أَذِلَ لَهُ الرحمَن وَقَالَ صَوَابَ ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ بَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يوم يوم مت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا